ولقد اتينا داودا منا فضلا يا جبال اوي بي معه والطير لَهُ له الحديد ان اعمل سابغات وقدر في الصرد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 يَعْمَلُوا آل ذَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِ الشَّكُورِ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إلَّا الارض تاكل من ساءت فلمما خرت بينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان لسبا في مسكنهم ايه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 سيروا فيها لياليا وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فادعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن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 من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ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 وهو العلي الكبير